سووا قيموا صفوفكم واعتديلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 والشمس وضحاها والقمر إذا ثلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها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 فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها